وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يومئذ خير مستقرا وَأَحْسَنُ مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الْمَلَائِكَةُ تنزيلا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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك الله ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا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 تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيَةً وَأَعْتَدْنَا للظالمين عذابا أليما